بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم أ ط ل ق أ ل س ن ت ن ا ب ت ل ا و ة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وارزقنا ت ل ا و ة ص ح ي ح ة ف ص ي ح ة م ط ا ب ق ة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ز ي ا د ة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى ا ل ق ر آ ن العظيم إ ن ك على ما تشاء قدير وبالاجابه إ ج ب ة د ي ر إ ل ه ن رولانا رب العالمين ا وصلى ل ل على س ي د ن ن ا ا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم صحبه وعلى و أهل ي ك ر ا السلام عليكم ورحمة الله تعالى م عليكم ورحمة وبركاته ونتابع اليوم ما كنا قد ب د أ ن ا ه في الحلقات ا ل م ا ض ي ة أو في الحلقات ا ل من ا ض ي ة م شرح م ن ظ و م ة المفيد في التجويد ل ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله تعالى وقد وصلنا ولله الحمد والمنه إ ل ى البيت السادس والتسعين وهو قول الطيبي رحمه الله عن حروف المد وما اتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إ ذ اذا بِهِ نعيب اتَّصَلُ وَمَا أَتَى إِنْفَصَلُ قَبْلَ سُكُونٍ ف ح ف ه حَتْمٌ إ ذ به اتصل ما معنى هذا الكلام قلنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة إ ن جاء حرف المدي وبعده حرف ساكن سكونا أ ص ل ي ا في ا ل ك ل م ة نفسها ف إ ن ن ا نمد حرف المد مدا ط و ي ل ة مدا لازما مثل الضالين ا ل ص خ ه هذا إ ن جاء حرف المد وبعده سكون متصل معه في ا ل ك ل م ة نفسها لكن افرض أ ن حرف المد جاء آ خ ر ك ل م ة والساكن جاء في أ و ل ا ل ك ل م ة التي تليها بمعنى التقى ساكنان أ و ل ه م ا حرف مد كقوله تعالى أ فالتقى ي ل بكلمة أول لام لام واللام المشددة ه فيها شك شو مشددة ساكنة ساكنة أفي أخير في حرف يا حرف يا مد ن ف ك إلى في النطق ساكنان من كلمتين و ل ي س من ك ل م ة و ا ح د ة لو كان من ك ل م ة واحده شكنا ن عملنا كنا مدينا لكن ا ل آ ن من كلمتين فماذا نفعل قال وما أ ت ى يعني من حروف المد قبل سكون انفصل يعني في كلمتين فحذفه لحرف المد حتم إ ذ ا به اتصل لفظا شو معنى تتصل اتصل لفظا يعني لما اقول أ ف ي ا ل ل ه شك أ ف ي شايفين انتقلت من ميل لميل من الفا ء إ ل ى اللام ما تقول أ ف ي الله شك كثير منسمع من إ خ و ا ن ن ا وبعض خريجي ج ا م ع ا ت ب ي ل ك مثلا وقال الحمد لله ما بس يقول وقال الحمد لله شو بدك تقول وقال الحمد لله ا ل أ ل ف تسقط للتخلص من التقاء الساكنين انتبهنا لكن بشرط الاتصال عرفت شو الاتصال الاتصال اللفظي لو وقفنا ما منقول وقال شكش منقول وقال افي الله شكش منقول افي افي شايفين حرف المد إ ذ ن ي حرف المد ا ل أ ص ل فيه البقاء لكنه يحذف لعارض ما هو العارض هنا التقاء الساكنين من كلمتين نر ى على ا ل ل و ح ة إذا التقى ساكنان من كلمتين من و ا ل أ و ل منهما حرف مد هذا الشرط ف إ ن العرب تسقط ا ل أ و ل منهما لفظا متى حال الوصل ليه؟ للتخلص ل من التقاء ا ل س ا ك ن نحو وقال الحمد لله شايفين ا ل أ ل ف تبع قالا للتثنيه سقطت لفظا شو عم نقول وقال الحمد لله مع منقول وقال الحمد لله و إ ذ قالوا اللهم لله شايفين مع منقول و إ ذ قالوا اللهم الواو لم تبق و و قالوا افي الله شك ايضا الياء في ك ل م ة في سقطت لفظا و ل ح ظ و ا اني اقول لفظا لانها في الخط ب ا ق ي ة في الخط وفي الوقف نتدرب على ذلك بمعيتكم اقول ثم تقولون خلفي وقال الحمد لله وقال شفت و ا ا ل أ ل ف متى ظهرت لما انفصلت أيوة لذلك قال إ ذ ا به اتصل قال الطيب في آ خ ر البيت حذفه حتم متى إ ذ ا به اتصل لكن لو ما اتصل يبقى و إ ذ قالوا اللهم و إ ذ قالوا اللهم واذ قالوا شايفين او قالوا عادت للوجود أ ف ي الله شك نقف على أ ف ي أفي... وضح ا ل أ م ر طبعا هذا لغة كل هذا ل غ ة ل ع ل ك بعضكم سمع مني في الماضي إ خ و ا ن ن ا علم التجويد من أ ل ف ه إ ل ى يائه كل ل غ ة يعني علم التجويد في ناس ب ح س و ا انه ب ي ج ي واحد ي س أ ل يعني جبريل كان يعلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القلقله والمد المتصل والهمس ولك وال... يا ابني هذا كلام العرب هذا كله كلام العرب قال تعالى بلسان عربي مبين العربي ماله ب ح ا ج ة ل أ ح د يعلم لغته انتبهنا كيف هذا العرب تفعله ب ا ل ف ط ر ة ف إ ذ ا كل علم التجويد من أ و ل ه لاخره ل غ ة ع ر ب ي ة إ ل الا وعدوا ع ى أ ص ب ع ك م إ ط ا ل ة المدود عن حدها الطبيعي المد الطبيعي هذا ل غ ة فوق الطبيعي أ ك ث ر من حركتين هذا هكذا تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم الممدود وخمس ا حركات ل أ ر ب ع و حركات وست حركات ه ذ ا المقادير كلها من خصائص النص ا ل ق ر آ ن ي اذن إ ط ا ل ة المدود عن حدها الطبيعي إ ط ا ل ة ا ل غ ن ن من ولي هذا ا ل م ه من خصائص النص ا ل ق ر آ ن ي لكن ا ل ع ر ب ي ة يقول م ن ولي ولا نصير بكلامه ا ل ي و م شو بيقول مين ن و ل ولا ي بيجيب ر ا ل إ د غ ا م ر ي ح ة ع ر ف ت ولا كيف ل غ نصير من خ ا النصر ا ئ ص ل ن ق آ وضح و ت ط ي المدود تطوير الغنى تطوير السكت مضرد عليه السكت في بعض المواضع ليس الان مكان دراستها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعن ا ل ق ر ا ء السكت مثل من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر السكت هذا ايضا من خصائص النص ا ل ق ر آ ن ي والامر الرابع والاخير التنغيم اللي هو تحسين الصوت التنغيم مو بمعنى استعمال الانغام ا ل م و س ي ق ي ة انما التنغيم بمعنى تحسين الصوت قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس منا من لم يتغنى ب ا ل ق ر آ ن وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زينوا ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ا ت ك م وقال لابي موسى لقد أ و ت ي ت مزمارا من مزامير آ ل داود انتبهنا فتحسين الصوت أ م ر مطلوب شرعا كلنا مطلوب منا ان نحسن صوتنا بما ا س ا ن ا الله ا ب ه ن ا كيف اللي سماها النبي ص ل الله عليه وسلم في بعض ا ل أ ح ا د ي ث لحون العرب اقرا أ و ا ل ق ر آ ن بلحون العرب ما هي لحول العرب قال الشيخ الاسلام زكريا رحمه الله والمراد بلحول العرب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بالطبع و ا ل س ج ي ة و ا ل س ل ي ق ة على ما جبلوا عليه استبهنا أما يقول الآن بدي أقرأ رصد والآن بدي أقرأ بيات والآن بدي أقرأ نوى والآن جهارك هذا كله أنغام فارسية طبعا القراءة بها قلت قلنا سابقا دائرة بين الكراهة والحرمة بحسب الحال بدي بدي بدي بدي بين بحسب كله نوى كيف يقول عجمية أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ رصد قال الطيبي رحمه الله في البيتين السابع والتسعين والثامن والتسعين مازال الكلام موصولا عن اجتماع حرف المد مع ساكن ولكن من كلمتين اجتماع ساكن كلمتين مين ومين حرف مع ساكن ولكن من ولكن حرف قال إ ل الا إ ل ل إ س ت ث ن ا ء كما تعلمون يستثني ماذا إ ل ا الذي تلاه تاء شددت ل أ ح م د البزي ف إ ن ه ثبت ل أ ن الادغام على المد ذ طرى فلم يكن مثل الذي تقرر نعيد في عندنا الله يسلمكم في ا ل ل غ ة بعض ا ل أ ف ع ا ل ي أ ت ي في أ و ل ه ا تاان تا تا عاونوا تا تا فرقوا التاتاه هي الاصل أ ص ل ل أ اجتماع التائن تتفرق بوزن, بوزن تتفاعل اليس كذلك هذا هو ا ل أ ص ل و أ غ ل ب القبائل ا ل ع ر ب ي ة على ذلك لكن بعض القبائل أ ي ض ا وفي بعض الحالات كانوا ي س ت س ق ل و ن ما يسميه العلماء توالي المثلين, توالي المثلين. تاء تاء هذا مثل وهذا مثل ت ت ا ه فبعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة كانوا يحذفون إ ح د ى ا ل ت ا ء ي ن بدل ما يقولوا تتعاونوا شو تعاونوا قال تعالى وتعاونوا هذه ف على أمر تعاونوا ع ل البر والتقوى ولا تعاونوا و تعاونوا شو أصلها تتعاونوا واعتصموا ولا تفرقوا شو ا الثاني أصلها الله جميعا بحبل هي هي ت ف ر ق تا تفرقوا انتبهنا ك ي فاذا ف كانت بعض العرب تحذف احدى التائين تخفيفا بعض العرب ما كان يحذف احدى التائين وانما إ ن م ا و كان يسكنون التاء الاولى ويدغمونها في التاء الثانيه فينشأ التاء يعني مشددا تاء بيقولوا ا ل ت ع ا و ن على ا ل ا س م والعدوان ولا ا ل ت ع ا و ن كان في ت ا ت ا ت ا ئ ن مفتوحتين سكنوا الاولى فلما سكنت وجب ادغامها في التي تليها عملا ب ق و ل ابن الجزري واولي نسل وجنس ان سكن اجدد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تبهنا بعض العرب كانت بعض هذا العرار تفعل ذلك كلغة من رواها لنا قراءه احمد البزي رحمه الله عن عبد الله بن كثير المكي أحمد البزي من مكة المكرمة من عن قراء الله مكة عبد شيخه كثير أيضا من شيخ مكة وهو أ ح د القراء السبعه ف إ ذ ا قال إ م ا م ن ا الطيبي احذف حرف المد إ ن جاء آ خ ر ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى وساكن ب ع د في ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة مثل وقال الحمد لله افي الله شك و إ ذ قالوا اللهم إ ل ا إ ذ ا كان حرف اتى ل م د أ بعده تاء من تاءات البذي فلا تحذف ا ل م د ي يعني لا تدور ولا اتعاونوا لا تقل ولا اتفرقوا ل ا و ل بل قل ولا اتفرقوا ل ع نحن ا ل آ ن ما ع نتكلم عن حظ نحن نتكلم عن قراءه اخرى إ ل ا الذي تلاه تاء شددت ل أ ح م د البزي ف إ ن ه ثبت شو اللي ثبت حرف المد ل م يحذف ل ي ه ل أ ن الادغام على المد طرى طرى يعني طارى ا بمعنى قدم عليه نعم فمن عليه أ و ل الادغام والماد ل ا لا الادغام هو الذي ط ر أ المد قبله فلم يكن مثل الذي تقرر مو مثل افي الله شك وقال الحمد لله نرى على ا ل ل و ح ة كانت العرب تكره توالي المثلين في الكلام لما ي ل في ذلك من ا ل س ق ل كالتائين في اول الافعال نحو لا تتولوا لا تتكلموا فيقولون لا تولوا لا تكلموا بتاء إ ي ش واحده ثاني شصا فيها حذفت تخفيفا وعلى ذلك اكثر العرب ومنهم يعني من العرب من يتخلص من ثقل توالي المثلين بايه ب إ د غ ا م ا ل أ و ل في الثاني فيقولون لا اتولوا لا اتكلم فعند ا ي ف ذلك يستقي الساكنان ما هما هما حرف المد و ا ل أ و ل من المشدد فلا ي س ت ط و ن حرف المد ليه؟ لانه ه ل اسبق في الوجود من التشديد ويمدون حرف المد مدا طويلا كلازم ا ل هذا في حال وصل التاء المشدده بما قبلها اما لو بدا بها فيبدا بتاء مخففه نحو تولوا تكلم يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ولا تعاونوا لو وقفنا على ولا كيف ن ب د أ تعاونوا ولا البدء بالتشديد ما هو ممكن طبعا لا يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ب د أ بمشدد ادربكم عليها ولو كان ذلك أنا بدي أرجع لورا بدي هذه اللوحه اللي كنت ب ع ض و ه م كان عم ينسخها وشعرت أ ن ه م ما ن ت ه و ا لحن دربكم عليهم إ خ و ا ن ن ا قولوا مثلي وتعاونوا, وتعاونوا على البر والتقوى ولا ا ل تعاونوا على ا ل ا س م والعدوان طيب لو وقفنا على ولا ولا كيف ن ب د أ تعاونوا ا ت ب ه ن ا بتاء م خ ف ف ة يوم ياتي لا تكلم نفس إ ل ا ب إ ذ ن ه لا تكلم سبهنا لما ن ب د أ ب د أ اختباري ن ب د أ ب إ ي ه ب تاء م خ ف ف ة إ ذ ن هذا كما نرى في السطرين ا ل أ خ ي ر ي ن على اللوحة هذا في حال وصل التاء ا ل م ش د د ة بما قبلها أ م ا لو ب د أ بها ف ي ب د أ بتاء م خ ف ف ة نحو تول او تكلم إ ذ ن هذا ما يتعلق بتاءات البذي وهي كذا وثلاثين تاء في ا ل ق ر آ ن الكريم تدرس في علم القراءات وليس في علم التجويف د قال رحمه الله رحمه ي البيت التاسع وما ا والبيت ا ل ل ت س ع ي ن ئ ة و م تلاه ساكن قد ع ر ض للوقف فالتسليث فيه يرتضى مع السكون المحض و ا ل إ ش م ا م ي واقصر مع الروم بلا ملام يتكلم رحمه الله في هذين البيتين عن كون الساكن بعد حرف المد ساكن عارض نحن مر ب ع ن ا الساكن ا ل أ ص ل ي ا م أ ل ي س كذلك وتكلمنا عن المد الايه اللازم قلنا هو ان ي أ ت ي حرف المد وبعده حرف ساكن أ ص ل ي وسمينا المد الايه اللازم كم حركه يماد ست ة قولا واحدا وبينا انواعه طب إ ذ ا كان هذا الساكن اللي بعد حرف المد ما هو ساكن أ ص ل ي هو ساكن إ ي ه عارض شو معنى تعارض بسبب الوقف تعملونا ل ن و ن شو حركتها ف ت ح ة لكن لو وقفنا العرب لا تقف على متحرك شو منقول ت ع م ل و ن و و و ف ي ن و و و و و و و ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و ب و و و و و و و و و ش م ا ن ة ا ل ت س ل ي س ا ل ت س ل ي س يعني حركتان أ و أ ر ب ع ة أ و س ت ة نرى ع م ن على ا ل ل و ح ة المد العارض للسكون هو أ ن ي أ ت ي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف نحو ا ل ب ي ا ن ة خلق ا ل إ ن س ا البيانة لو وقفنا عليها ن علمه لو ب شو ص ي ر البيان ل ت ع م و ن ا ل ن ن و مفتوحة في الى و لو وقفنا تسكن النون、فتصير. تعملون انظروا ص ل فتصير تسكن إ اللوحه ة نعذركم انظروا ا إ ل ى ا ل أ م ث ل ة الثلاث انظروا إ ل ى ك ل م ة البيان وتعملون نستين انظروا ماذا سيحدث ا ل ح ر ك ة الحمراء هي ح ر ك ة الوقف والسوداء هي ح ر ك ة الوصل انتبهنا يا اخوان و ي م د ب م ق د ا ر حركتين او اربع او ست حركات ان وقف علي ه بسكون ا ل المحضي او بالاشمام السكون المحضي او ا س ك ن الحرف و انت هنا ي لكن ان كان الحرف الموقوف علي ه مرفوع مثل ايش مثل نستعين هذه اللي شايفينها نستعين شو ح ر ك ة النون في الوصل الضم فلك أ ن تقف بالسكون انظروا الى فمي نستعين هذا سكون محض حركتين نستعين هذا سكون محض أ ر ب ع ة نستعين هذا سكون محض س ت ة يكفي ا ل و ا ح د منكم أ ن ي ق ر أ بواحد من هذه ا ل أ و ج ه ا ل ث ل ا ث ة يكفيه وسنتدرب عليها ثم نذكر أ و ج ه إ ض ا ف ي ة يعني من أ ح ب أ ن يفعلها فليفعلها ليست ض ر و ر ي ة قلوا بعد لو شايفين بعدي نستعين عين حركتين. نستعين نستعين نستعين حركتين سمحتم نستعين, نستعين. بمقدار يا موسى مو هل اتفقنا م ب ا ر ح ولا نسيتم هذا السكون المحض الاشمام نحن الانسان ق ر آ ن ونحكي شوي لغة ا ا ل ن بطبعه يميل الى ا ل س ه و ل ة لا اقول العربي الانسان من حيث هو انسان يميل الى ا ل س ه و ل ة في النطق إ ذ ا استطاع أ ن يوصل ا ل م ع ل و م ة التي لديه إ ل ى الطرف ا ل آ خ ر ب أ ق ل جهد ممكن يفعل انتبهنا كيف ف ا ل أ ص ل كما تعلمون ل غ ة العرب م ب ن ي ة على ا ل إ ع ر ا ب م اكل هي؟ أ الولد التفاحه ة ك يكون كل, كل كلمة لها إيه؟ لكن ذ إذا ا لها الإنسان المعلومة يعني إيه؟ يستطيع يوصل عم أنه وجد بجهد أ ق ل دون أ ن يفوت المتلقي شيء بفعل ف ا ل أ ص ل هي ا ل ح ر ك ة ا ل ك ا م ل ة يعني ا ل أ ص ل أ ن يقول المتكلم نستعين و ا جربوها هكذا في فمكم نستعينوا عند نو ولا ما في لأن يسمون الاستراحة الوقف محل شو محل الاستراحة العلماء في في ولا الوقف الوقف شو ما نستعينوا جربوا ثقل محل محل محل فبصير واحد مع مرور الايام مع مرور الايام شو بيقول نستعينو شو بيصير بصوته ها؟ يخيف ها اخوانا بمصر بالارياف ي ل ك محمد شو اي محمد هي محمد شو صار بالدال ل ي ل ا ن ه شعروا انو المعنى وصل ووفروا حرف ووفروا ايه حرف فقلت له بمصر سلام عليكم بلاك سحت, سحت الله وبركاته شوفوا الحروف ايش <تصفيق> لو فاتت ببعضها وما فات السامع شيء عرف السامع ا ن ه الطرف ا ل ت ا ن ي شو ع م ي عم ل عم يرد عليه ا ل ت ح ي ة هذا الانسان يفعله بطبعه كانوا الامريكان ي يقولوا اهلا بك ي ض ح و شو بيقوله وحتى هي بيبلعوه ا ثانك ماهيك عليك هي الفرنساويين كانوا ي ق و ل و ا كومان س ا ف ا والله لما ت ر و د تقول كومان سافاه لتصير مضحكه يلتقي ا ل آ ن الفرنسيين ب ل و س ا ف ا سافاه ذ ا ب ل و سافاه سافا انتهى ف ا ا الموضوع يعني الانسان ن ت ت ب ه ا كيف بفطرته يميل الى, إلى الاقتصاد في الجهد العضلي الاقتصاد في الجهد العضلي عند النطق فالاصل ا ل ح ر ك ة ا ل ك ا م ل ة مع مرور الزمان بدا أ يصير ب صوت ا ل ح ر ك ة يضعف نستعين مع مرور الزمان صارت نستعين يعني بس بس منظر س ت من اسم الاشمام الاولاني من ي ص ا ر عندي ا ل ح ر ك ة ا ل ك ا م ل ة م ر ح ل ة بعدها اسم الروم م ر ح ل ة بعدها اسم ه الاشمام ا لغه ا طيب لو حتى هي م ا ع ه د لها م ع ن ا ل ي ا شهاده نستعين فات المتلقي شيء م ا فاته شيء ففي زمن ا ل ن ب و ة كانت ا ل ح ر ك ة ا ل ك ا م ل ة قد اختفت ل أ ن علماءنا شو عملوا قعدوا لغه العرب في زمن النبوه و ح ا ز ر الوقفه بكل ا ل ح ر ك ة ل ي ه مو موجود إ ل ا إ ذ ا رمت فبعض الحركه و أ ش م إ ش ا ر ة بالضم في الرفض هذا ا ل ل غ ة هذا ا ل ل ي حكيناه ل غ ة من حيث ا ل ق ر آ ن ا ل م ر ف و ع هذا ي ق ف عليه بالسكون كما ذكرت لكم ودربتكم ا ل آ ن و ي ق ف عليه بهذا الذي يسمى ا ل إ ش م ا م ضم الشفتين من غير صوت انتبهنا فتعملوا وراي كيف؟ لح عمله يعني هو من يعني من هو ل ل ق ر المسلم ء ا ت خ خلينا ص ص ي ن أقول ل ا م العادي يكفيه أ ن يقف بالسكون مو تروح تعلم ر و ح ت أ م ك ه ل الاشماع وتقول له قراءتك مو صحيحه ا الله ولا فاعل غدا بعدين قويسين يرحم ستي لشأي إن إني مو تقول تقول لن هادي تليه هاي تقرأ كأن ألف الألف في ذلك لشيء جاي <تصفيق> رحمها ل ل ه فيعني الكبار الله يتقبل م ن ه ومنهم ان شاء الله تعالى ا ق ر أ ثم ت ق ر و ن بعد ا ل إ ش م ا م ن ب د أ بالقصر ثم التوسط ثم الطول ل أ ن ا ل إ ش م ا م ي أ ت ي على مراتب العرض السكون كلها كما نرى شو قال فالتسليس فيه يرتضى مع مين مع السكون المحضي و ا ل إ ش م ا م ي السكون المحض دربتكم عليه منذ قليل و ا ل آ ن حنتكلم ن عن إ ي ه عن ا ل إ ش م ا م قولوا مثلي وانظروا إ ل ى ف م ي ر و سمحتم نسكن النون ثم بعد أ ن نسكنها نضم ا ل ش ف ت ي ن من غير صوت منظر يعني نستعين نستعين نستعين, نستعين وكان الله ا ل سري ع ل ي م ب لان هذه س و ر ه هذا هو ان نستعين يوقف عليها ب ث ل ا ث ة أ و ج ه القصر والتوسط والطول مجرد سكون مجرد أ و مع إيه مع ايه ل ل إ ش م م م م ا ز ن نعمل ا ل أ و ج ه هاي مع ا لنا ملزمين ل ل ل م ب الاشمام ش ي ء ل ل ق ر ء المتخصصين بقي وجه سابع, بقي وجه سابع هذا ا ل تعريف بقي وجه إ هو ضم الشفتين اللي ب ح ب يكتبه كتبه ب هي الشفتين الإشمام ضم هو ع ي د ة تسكين الحرف المضموم بعيده ة يعني بعده م ب ا ش ر ة هذه ب ع ي د ة للتصغير انتبهنا بعيده ة و يعني بعده على طول مو تقول نستعين وتسكت لك شوي بعدين تعمل ما عاد لها معنى هذه بعيد ة تسكين الحرف المضموم كيف بده يكون شكلهم كهيئتهما عند النطق بالضمه من غير صوت إ ذ ن ا ل إ ش م ا م ما في صوت لو كان في المجلس في مكفوف أ ي د ر ك ا ل إ ش م ا م لا يدركه ل أ ن ه لا يدرك ب ح ا س ة السمع بل يدرك ب ح ا س ة البصر ولا يدركه المكفوف ويجري عليه ا ل أ و ج ه ا ل ث ا ل ث ة للعارض للسكون نحو نستعين اثنين و ا ر ب ع ة و س ت ة حركات دربتكم عليها منذ قليل الرحيم أ ي ض ا نفس الموضوع أ ل ي م أ ل ي م هذه في فرق بينها وبين نستعين والرحيم شو الفرق م ن و ن ة فكيف نقف عليها ب ا ل إ ش م ا م نحذف ا ل ت ن و ي ن تنوين الرفع والجر في الوقف يحذفا أ ل ي س كذلك وتنوين النصب يعوض عنه ب أ ل ف كما نعلم مد ة العوض اليم ن ف ا لاحظوا ي ل ا الضمتين فوق أ ل ي م تجدون و ا ح د ة حمراء و ا ل ث ا ن ي ة سوداء هاي عليها الوقت لونات؟ فلما هكذا أديش أليم أحدث من نقف نقول حتى ت ب نسكن ا م ن و م ن ض م قولوا مثلي أليم أليم أليم, أليم, أليم, أليم, اليم اليم أليم بارك الله فيكم لا هذاك اشمام اخر كلما خ ل ط شيئا اسمه إ ش م ا م هذا إشمام الوقف هذا هذا خلط الحروف نعم شو قال بعدين انظروا إ ل ى البيت ا ل م ئ ة و ا ق ص ر مع ا ل ر واقصر م ب ل ملامي ا و مع الروم بلا ملام ي الروم, الروم حدثتكم عنه منذ قليل قلنا ما هو الروم يا إ خ و ا ن ن ا خفض و الصوت ا عند النطق بالحركه ة بحيث ي ذ ب ويبقى أقلها. يبقى أكثرها أقلها أقلها ف هو خفض الصوت عند الوقف على ا ل ض م ة او ا ل ك س ر ة بينما الاشمام كان خاص بمين بالضمه انتبهت مو تعزيز ج ي ب حرف مكسور وضم شفايفك ضم الشفتين يكون ا ش ا ر ة الى ض م ة بينما الروم اللي هو بعض ا ل ح ر ك ة يكون ل مين للضمه و ا ل ك س ر ة انتبهنا كيف بحيث يذهب معظم صوتهما نحو الله الدين تمهنا الله بعض ا ل ض م يبقى الدين من مالك يوم الدين نخفض الصفر فشو حكمه تنبيه الروم حكمه حكم الوصل فلا يمد معه العارض للسكون بل يقصر فقط وكتبنا لكم ياها بالأحمر يقصر فقط حتى تنتبهوا نتدرب ياهب الأحمر هذا الأمر نتدرب عليها إلى يقصر فقط إ ذ ن لما بدنا نقف على لفظ ا ل ج ل ا ل ة المرفوع بالروم نمد كم ح ر ك ة حركتين بس قولوا مثلي لو سمحتم واخفضوا صوتكم عند ا ل ن ق ط ة ا ل ض م ة الله مالك يوم الدين سبحانه لا يصح أ ن نقول الدين لا يصح مد عدد السكون مع الروم لا يجتمعان قال الطبي و ق ص ر مع الروم فقط ايش بالقصر ثم قال رحمه الله في البيت الاول بعد ا ل م ئ ة وان ترى الاخر همزا كالسما فالوقف مطلقا بمد حتما هلأ بتكون حو الطحص كل واحد منكم يتصور حاله شربان اهوى أ و شاي مشان يصحصح هذا البحث الجديد يسميه القراء ق ا ع د ة أ ق و ى ا ل س ب ب ي ن ق ا ع د ة أ ق و ى ا ل س ب ب ي ن ما معنى هذا الكلام ا ل م د و د كان مر معنا جدولها وقلنا ب أ ن ه ا إ م ا طبيعي و إ م ا عرضي وبيننا البدل والصله الصغرى والعوض ا والمتصل والمنفصل والصله الكبرى واللازم و ا ل ع ر ض للسكون بين كل هذه ا ل أ ن و ا ع صح ولا لا لكن أ ح ي ا ن ا يا شباب ب بيكون يكون عندي حرف مد شو بيكون عندي خليك معي شو شو مد حرف يكون عندي حرف مد هذا الحرف ينطبق عليه أ ك ث ر من تعريف يعني ن ط ب ق ل ي ه أكثر م ت ع ر ف يعني الناظم رحمه الله جاء السماء ا ل لو قلنا انظروا ماذا س أ ق ر أ وانزل من السماء لما وقفت على هذه ا ل ك ل م ة ت أ م ل و ه ا أ ل ي س حرف مد وبعده ه م ز ة في ك ل م ة و ا ح د ة إ ذ ن هذا مدش متصل لكنه من ز ا و ي ة أ خ ر ى حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف إ ذ ن عارض السكون فانطبق على حرف المد الواحد تعريفان وضح هذا الذي يتكلم عليه الناظم و إ ن ترى ا ل آ خ ر يعني الحرف اللي بعد حرف المد همزا هو ه م ز ة ثم م س ل ه فقال كالسماء طبعا قصد السماء فالوقف مطلقا بمد حتما نحن نعرف ان عرض السكون كم ح ر ك ة يمد اثنين او ا ر ب ع ة او س ت ة المتصل يمد ا ر ب ع ة او خ م س ة ركب يطلع معك صوره عديده, بطلع معك صور عديدة كيف نتعامل مع هذه الصور فصلتها لكم ب إ ذ ن الله فانظروا و ت أ م ل و ا واستوعبوا اجتماع المتصل والعارض للسكون عند الوقف على نحو قوله تعالى عرفت شو م السماء ه يعني ا ل وما شابهها عند الوقف على قوله تعالى السماء يجتمع على أ ل ف ه ا سببان للمد هما المتصل والعارض بالسكون فيعمل السبب ا ل أ ق و ى منهما ويهمل ا ل أ ض ع ف ف إ ن تساويا في ا ل ق و ة أ ع م ل ا معا ولا يجوز قصر هذا المد أ ب د ا وكتبناها ب ا ل أ ح م ر قبل ان نخوض في هذا البحث بس بديت ركزوا معي شوي سامحونا اليوم يعني البحث شوي في دسم ها حلو الدسم ها ما بيسبب كوليسترول لا تخاف قال علماؤنا ركزوا معي قال علماؤنا أ ق و ى المدود ا ل ت س ع ة التي لا غنى لقارئ ا ل ق ر آ ن عن معرفتها أ ق و ا ه ا اللازم المد اللازم ليه؟ قال لامرين أ ج م ع على مده لم يقصره أ ح د و أ ج م ع على مقدار مده الطول واضح يليه في ا ل ق و ة ا ل م ت ص ر ليه قال ل أ ن ه أ ج م ع على مده يعني ما ق ص ر أ ح د من ا ل ق ر ا ء أ ب د ا لكن اختلف في ايه في مقداره أ م ا حركتين ما في أ ب د ا بل ا متصل وقلت لكم هذا الكلام ب ا ل أ م س أ و قبل أ م س لم يقصر المتصل أ ح د أ ب د ا وذكرنا حديث عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه ل ل إ ج ب ا ع على مده والاختلاف في مقداره فهو دون ا ل أ و ل ماشي الحال طيب أ ن ا ب د ي أ س أ ل ك م سؤال المد ا ل ع ر ض للسكون لما مد مد تشبيها له بمين باللازم عرفتوا يعني نحن قلنا منذ قليل ذكرت لكم ان ه كم وجه فيها حركتين واربع و س ت ة صح و لكن ا لا ل ما قلنا ليش الان ساقول ليش يلي مدوا حركتين ليش مدوا حركتين العارض للسكون مدوا مدوا قالوا هذا السكون عارض نحن لا نعتد إ ل ا بمن ي السكون ا ل أ ص ل ي ا ل أ ص ل ي على ع ي ن الراس هذا عارض يلا مع ا ل س ل ا م ة فخلوه حركتين عاملوه في الوقف م ع ا م ل ة الوصل يعني م د و ا كده ك أ ن ه في الوصل ك أ ن ه السكون مو موجود ولا التفتوا ل و هذا فلسفي ا ل ا م ر ي طب و ا ل ل ي طولوا العارض السكون لماذا طولوا شبهوه باللازم م ي ن ب الا ل ز م ألا يمد ست حركات فمدوا اللفظي اللفظي لفظهما يعمل معاملة بجامع شو معنات بجامع قال أليس واحد وقالوا السكون السكون شو العارض حركات العارض الأصلي قال ست أليس أ ل م يلتقي في النطق حرف مد وبعده ساكن في اللازم أ ي ض ا هنا التقى حرف مد وبعده ساكن شو بدي اعارضه ا ل ك ل ا م ه ا شو في أ م ا م ك أ ل ي س في دام امامك حرف مد وبعده ساكن خلاص يا أ خ ي ع ا م ل ه ب ع ا م ل ه مين اللازم ه ا ي ف ل س ف ة القصر و ف ل س ف ة مين الطول أ م ا ج م ا ع ة التوسط هاي مثل ا ل أ ش ي ا ء اللي بتشوفوها بالدنيه ما ب ي لك حزب اليمين وحزب اليسار وحزب الوسط نفس القصه وتوسط قوم فقالوا ل أ ه ل القصر اتخنتوها يعني شو ما عجبكم السكون ولا ك أ ن ه في حدا وقالوا ل أ ه ل ي طولوا ا ي أ ن ت و ا كمان ت خ ن ت و ه ا يعني أ ي و ه يكون السكون العارض مثل السكون ا ل أ ص ل ي ما لكم كيف تحكمون قالوا أ خ ي لحنحل الموضوع شو م نمده اربع حركات فلا ننكر أ ث ر السكون العارض ولا نعامله مع السكون الأصلي فمدوا العارض هذا كله فلسفه يعني سيناريو خيالي وهمي لشيء مروي نحن ملزمون بالمروي ومالنا ملزمون بما يسمى في علم القراءه علل القراءه ا العلل ي ذ ك ر ا النحا يعني إما أحيانا يوفقوا أحيانا لا يوفقوا المروي لماذا فلسفتها والله بحقائق أعلم الأمور يعني حركتين وأربعة وستة هذه إ ذ ا من مد العرض السكون س ت ة شبهه بمين باللازم حمله عليه بالاعتداد الكامل ا ل ل ي مدوه أ ر ب ع ة حملوه على اللازم بالاعتداد الجزئي اعتدوا بالسكون العادل اعتداد شو جزئي الذي مدوه حركتين ولا ك أ ن ه في حدا انتبهتوا كيف الكلام يقال عن المد المنفصل نفس الكلام يقال عن المد المنفصل و ا ل ل ي قصروا المنفصل أ ل م ي أ ت ي حرف مد بعد ه م ز ة قال واذا جاء حرف مد بعد ه م ز ة هدول في كلمتين مو ك ل م ة و ا ح د ة لذلك شوف ولكأنه في ي همزة ا أيها أ قو ن ف وفي أنفسكم س ك م ق ص ر و ا وكانه ل في ه م ز ة معاملة واللي مد المنفصل كالمتصل عمل المنفصل عمل مين مد وضح, وضح هذا الكلام من هذا المنطلق قال شيخي و أ س ت ا ذ ي العلام ة الجليل الشيخ إ ب ر ا ه ي م علي شحاته السمنودي حفظه الله تعالى في ع ا ف ي ة و أ ط ا ل عمره وقد جاوز ا ل س ا د س والتسعين من عمره قال أ ق و ى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل كلام ذهب ذهب رسمي الله يحفظه ويطول عمره كلام ما في حشو ابدا وفي ل ط ا ف ة شعر سيدنا شيخ السمنودي الله يطول عمره شبيه بشعر الطيبي يسموه كما ذكرنا السهل الممتنع اقوى المدود لازم وذكرت لكم لما فما اتصل وذكرت لكم لما فعارض ل ي ل أ ن ه العارض شبهه ب م ي ن باللازم فذو في صالين ليه ل أ ن ه المنفصل شبهه ب م ي ن بالمتصل فبدل هذا المد ل ب د ل حركتين يعني هو ح ا ل ة من حالات الطبيعي إ ل ا عند ورش مالنا شغل بورش نحن عم نحكي ا ل آ ن على كل القراء إ ل ا ورشه واضح فالبدل حركتين ا و اي هذا أ ض ع ف المدود هذا الكلام الذي ذكرته لكم مدخل لنفهم هذا البحث من عيد السطرين ا ل أ خ ي ر ي ن يعمل السبب ا ل أ ق و ى ويهمل م ن ا ل أ ض ع ف ف إ ن تساويا في ا ل ق و ة شو نعمل اعملا معا ولا يجوز قصر هذا المد أ ب د ا والجداول ا ل آ ت ي ة توضح ذلك ركزوا معي ه ل أ بدي اشوفكم هلا بدي اشوفكم ا ل ا بدي اشوفكم ه ل أ ب ي ب ا ن معي م ي ا ل ا لنشوف إ ذ ا كنت أ ن ا عم بقرا ق ر آ ن و ع م د المتصل أ ر ب ع حركات ك ل ما إ ج ا ن ي مد متصل اديش عمده أ ر ب ع ة و إ ذ ا إ ج ا ن ي مد عارض للسكون عندي كم احتمال؟ عندي ثلاث احتمالات يا عمده حركتين يا أ ر ب ع ة يا س ت ة ا ل آ ن أ ن ا عم باخذ ح ا ل ة من الحالات المتصل عمده أ ر ب ع ة والعارض عمده حركتين وصلت لعند ك ل م ة السماء كم ح ر ك ة أ م د ه ا هل أ م د ه أ ر ب ع ة على انه متصل ولا أ م د ه حركتين على أ ن ه عارض أ ر ب ع ة عند الاجتماع بده ا ر ب ع ة ليه التعليم أ ه م ل ل س ك و ن ل أ ن ه قلنا لمده عارض ل ل س ك و ن حركتين م ع ن ا ت ه ولا ن ظ ر و لمين للسكون أ ه م ل ل س ك و ن إ ذ ن أ ه م ل ل س ك و ن واعتد بمين بالمتصل بالهمزه ة الحالة التي ل ت ي ا أ ن ا عمد المتصل أ ر ب ع ة لما بيكون منفرد وعمد العارض للسكون أ ر ب ع ة لما بيكون منفرد وصلت لعند ك ل م ة السماء وقفت عليها كم ح ر ك ة بوقيف كيف لك اتنين ابني من لأنه الله يخليك من مده أربعة طيب أربعة مده شو؟ مد له سببان ما, قال ما قلنا ا ما ق ل ع م ل اعملا ه م ا ع ه معا لان المتصل لحاله انا بده اربعه والعارض بده اربعه لما بيلتقوا بده مد أ ر ب ع ة لو جاء واحد منهم فقط بده مد اربعه فلذلك شو منقول مد له سببان طب انا بمد المتصل أ ر ب ع ة لما يكون منفرد وبمد العارض س ت ة لما يكون منفرد وصلت عند مين السماء وبدي اوقف عليها كم ح ر ك ة أ م و د بنمد سته ة طب ل ي ل أ ن ه اللي مدوا ا ل اللي ع د و السكون ا ع س ت ة شبهوه بمين باللازم واللازم أ ق و ى المدود عرفتوا السبب إ ذ ا عند الاجتماع أ م و د س ت ة واعتد ق و ل ب م ي ن ب السكون العارض و ع و م ي ل م ع ا م ل ة السكون الاصليه أ ص ل ي و ض ح حالي حالات طيب هاي هدول الله هناخد ثلاث الآن ا كم يسلمكم م ل ت خمس هناخد المتصل حركات ا خمس عم وعمد خمس حركات, هناخد المتصل خمس حركات. أنا عم بقرأ وعمد المتصل لوحده بقرأ حركات كم أنا المتصل احتمال عندي بالعرض ثلاث احتمالات إ م ا حركتين أ و أ ر ب ع ة أ و س ت ة منفردا ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى كما نرى على ا ل ل و ح ة المتصل خ م س ة والعارض حركتين ووصلت ل ك ل م ة السماء وبدي و ق ف عليها هل أ م د ه ا خ م س ة على أ ن ه متصل ولا ا م د ه حركتين على أ ن ه عارض خ م س ة شو من شو التعليل أ ه م ي للصقور بارك الله فيكم طب ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة عمد المتصل خ م س ة منفردا وعمد العارض أ ر ب ع ة منفردا وصرت عن ك ل م ة السماء هل أ م د ه خمسا على أ ن ه متصل و ل ا امده ا ر ب ع ة بالاعتداد الجزئي خ م س ة أ ه م ي ل ل س ك و ن انتبهنا ل أ ن المتصل أ ق و ى من الاعتداد الجزء ا ل ح ا ل ة ا ل س ا د س ة و ا ل ا خ ي ر ة انا عمد المتصل المنفرد لما ب ج ي المتصل المنفرد خ م س ة وعمد العارض السكون س ت ة و ص ل ت لعند السماء فكم ح ر ك ة اقف هل اقف خ م س ة على انه متصل ولا س ت ة على انه عارض س ت ة لماذا ل أ ن ه من مد العاده ل س ت ة حمله على اللازم واللازم أ ق و ى من المتصل اعتد بمين بالسكون ب ا ل أ و ل أ ه م ل السكون بالاول بالثاني أ ه م ل السكون بالثالث اعتد بالسكون ه ا ي فصلتكن الحالات ا ل ع ق ل ي ة كلها هذا البحث ع ا د ة يشرح بشكل مجمل والمجمل سبحان الله دائما ب يخلي في شيء من الغموض ه ل أ شو عملنا ب ا ل م س أ ل ة ه فصصناها تفصيص ما عندي غموض أ ر ج و أ ن يكون قد اتضح كلام الطبي ي لما قال وان ترى ا ل آ خ ر همزا كالسما فالوقف مطلقا بمد حتما طيب هذه على, على غير حفظ مثلا ورش ح م ز ة لما بيمده المتصل ست حركات لما شو كم احتمال عند ي بالعرض ا كمان ث ل ا ث ة اذا كان حركتين العرض ا منفرد والمتصل منفرد ست ة شبد و عند الاجتماع ست ة على انه اي و أ ه م ل السكون وعتد بالهم اذا كان العرض ا ا ر ب ع ة عند الاجتماع شبد و كمان ست ة أ ه م ل السكون اذا كان المتصل منفرد ست ة والعرض ا ست ة عند الاجتماع شبصير و ي اطمان شبعي ست ة ماذا نقول مد له سببان ثم قال رحمه الله في البيت الثاني بعد المائه وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض ف س ل ث مسجلا أ ن ا بالعام منقول ق ل ي ما هي ق ل ا ق لي و قال ل له ت م ن ق و ق لي شو هي قال ل ي ق لي ادغمنا اللام في اللام ما هي وهذا شيء تفعله بعض القبائل ا ل ع ر ب ي ة في مواضع م ع ي ن ة كلما التقى مثلان او متجانسان شو ب ي ع م ل ي ب يدغم الاول في الثاني ونقل لنا هذا الامر ق ر ا ء ة في ا ل ق ر آ ن العظيم ابو عمرو البصري احد ا ل ق ر ا ء ا ل س ب ع ة رحمه الله ملك يوم الرحمن ي ا ل الرحيم ملك يوم الدين شو ع م ل هون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الم تر كيف عربك باصحاب الفيل انتبهنا؟ ف أ ح ي ا ن ا لما بيدغم ب يكون عندي حرفين متحركين رحيمي ملكي مي ما كلاهما متحرك شو ب يعمل ب ا ل أ و ل يسكنه من أ ج ل ا ل إ د غ ا م لما س ك ن و ا في قبله حرف مد في ق ب ل ه حين فما مصير حرف المد هذا يعامل م ع ا م ل ة العارض للسكون ل أ ن السكون قد عرض فيه يعني الرحيم عروضا كيف؟ سكنت عروضا فيعامل معاملة سكنت انتبهنا سكنت للسكون الكسرة العابد للوقف كيف هذه وما تلاه يعني من حروف المد وما تلاه مدغم لابن العلا مين ابن العلاء؟ ابو ن العلا ب عمرو بن العلا المازني البصري رحمه الله فهو كعارض يعني مثل ايش المد العارض تكون فسلف مسجلا مسجلا يعني مطلقا اسجل يسجل اطلق يطلق انظروا الى ا ل ل و ح ة بارك الله فيكم اذا اتى حرف مد وبعده حرف مدغم ادغاما كبيرا ادغام المتحرك في المتحرك يا شباب يسمو القراء ادغام كبير ادغام مين بمين المتحرك بالمتحرك بينما ربحت تجارتهم هون ادغمنا مين بمين ساكن بمتحرك هذا يسموه صغير اذا صار الادغام الصغير ما هو ادغام ساكن في المتحرك الادغام الكبير ما هو متحرك في المتحرك وضح إ ذ ا أ ت ى حرف مد وبعده حرف مدغم ادغاما كبيرا على ق ر ا ء ة أ ب ي عمرو البصري ف إ ن ه يصح في حرف المد ا ل أ و ج ه ا ل ث ل ا ث ة شهي و القصر والتوسط والطول ليه التعليل قبل فاصلة منقوطة شفتوها على اللوحة دائما شفتوها بضع منقوطة تعلموا متى توضع ا ل ف ا ص ل ة ا ل م ن ق و ط ة ف ا ص ل ة تحت ن ق ط ة هذه توضع إ ذ ا كان ما بعدها تعليل لما قبلها متى توضع أ ن ت و ا عم تكتبوا موضوع بكره ة ب ع ض ك يصيروا ممكن يكتب مقال في ج ر ي د ة أ و يالف ك ت ب ي كتاب متى توضع ا ل ف ا ص ل ة ا ل م ن ق و ط ة إ ن كان الكلام الذي بعدها تعليل لما قبلها انتبهنا هذه علامات الترقيم مو م ث ل الملح والفلفل بالرش ن ونحن ر ش هيك م ش ي ي في ن ناس ب ت ا ماشوا ي بس عم يرش رش. م ر ة ف ا ص ل ة م ر ة نقطه مرة تعجب كل و ح د ة لها معنى ل أ ن سكون الحرف المدغم سكون عارض بسبب الادغام في خلق السماوات والأرض واختلاف اجتمع أبو شو بيعمل ب ي د غ م الراء في اللام شايفين كلها شو بنصح فيها حركتين واربعه و س ت ة نتدرب عليها قولوا مثلي بصوت واحد والنهي ب ن ب د أ بالقصر والنهي ا لايات ماعاد في راء ها على طول لا مشدده والنهي أربع ر ح ك الايات ت ا ن و ل ن ه إ ل آ ي ا الان س ت ة والنهي الايات آ واطيعوا الله والرسول لعلكم الرسول لعلكم شلتقى لامان ي متحركتان ي شو ب ن ع م ل ن س ك ن اللام ا ل أ و ل ى وندغمه ا في اللام ا ل ث ا ن ي ة لكن شو في قبلها واو م ا د ي ة ما مصير هذه الواو م ا د ي ة إ م ا تقصر إ م ا توسط إ م ا تطول و أ ط ي ع و ا الله والرسول لعلكم, لا لا لا مع بعض والرسول لعلكم والرسول لعلكم الان والرسول لعلكم نفس الموضوع لا ر ي ب فيه هدى ندعم مين بمين هاء ب ه ا وقبلها ياء شو مصير هذه ا ي ا ء م ا قصر و إ م ا توسط و إ م ا طول نتدرب عليها بصوت واحد لا ريب فيه هدى للمتقين الآن لا للمتقين ستة ريب فيه هدى للمتقين لا <تصفيق> إ ذ ن خ ل ا ص ة الكلام حرف المد ي قبل ا ل إ ض غ ا م الكبير يعامل م ع ا م ل ة العارض للسكون هذا بس احنا عم ناخذ منه طرف هذا باب طويل عديد في علم ا ل ق ر ا ء ا ت اسمه باب ا ل إ ض غ ا م الكبير نحن أ خ ذ ن ا منه ن ب ذ ة والذي أ خ ذ ن ا ه سببه المد لولا المد لما تعرضنا ثم قال رحمه الله في البيت الثالث بعد ا ل م ئ ة والرابع أ ي ض ا وما ومدغم وما ومدغم مدغم من يمد حتما مدغم ومدغم البزي من يمد حتما في كلمات تلاه الزيات البذ التاءات تلاه الزيات البذ التاءات في ر و ا ه ا ح م ز ة ا بن حبيب الزيات وهو أ ح د القراء السبعه وشيخ ا ل إ م ا ل ل ة شيخ ا إ م ا ل ة حمزة الزيات في كلمات رواها ب ا ل إ د غ ا م الكبير ك أ ب ي عمرو في أ و ل س و ر ة الصفات والصفه فالزاجرا والزجرا فالتالي الذكرى مواضع ي ن حمزة م ف فيها ق ا البصري ا مين؟ عمر م أبو و بعينها لا ك ن ر و ه ا المد ا مع ل ط و يرى ل ولا ي فيها لا روم ولا م اشمام ل ن ب لهذا إ ا ما قراءات باب المد بس الطيب هو اللي يضطرنا بدي بس ندرس ندرس تجويد ندرس يوسع كثير وعم هو عم عم عم لكم نحن ن وسامحونا ع عليكم س أ ن ا والله عم بوسع ل ي ك م و أ ن ا خجلان لكن يعني عرفوا ا ن ه في كلمات بمد ة ح م ز ة الزيات وهي كما ذكرت لكم في أ و ل س و ر ة الصفات أ ي ض ا ت ا ت البذي ولات تعاونوا هذا المد أ ي ض ا و رواه احمد البذي لكن شو رواه طويل ست حركات ومد ح م ز ة أ د ي ش رواه كمان ست حركات فقال وما تلاهوا مدغم الزيات ومدغم البذ من التاءات يمد حتما ل فاصلة م ن ق و ط ة إ ذ مع ا ل إ غ ا م قد منعا ل ر و م مع ا ل إ ش م ا ل نر ى على ا ل ل و ح ة ق ر أ ح م ز ة الزيات ب إ د غ ا م التاء في أ ر ب ع مواضع إ د غ ا م ا كبيرا وهي والصفة والصفة فالزاجر والزاجر فالتالية الذكر الثلاث الصفة مطلع سورة مين؟ هذه وفي أ و ل س و ر ة الزاريات روى والزاريات ذروى س ب ح ن ا ل ح ض ر ربكم عليها من باب العلم بالشيء قولوا ورائي بصوت واحد والصفا ل ص ف والزاجرا ا ل ز ج ر ا م التاء ف تحولت إ ل ى زاي فالتاليا الذكرى, فالتالية الذكرى نعم وفي مطلع س و ر ة الزاريات الذروى فالتالية الذروى فالتالية الذروى نعم لاحظوا ا ل ل و ح ة ويمد مين اللي يمد يعني ح م ز ة ا ل أ ل ف ا ت التي قبل التاءات ست حركات على أ ن ه مد لازم لانه م مد لازم؟ أ رواها من غير روم ولا إ ش م ا م فيها وكذلك حكم الألف والواو قبل البزي كما تقدم نحو حكم كما تكلم نفس إلا بإذنه فأنت عنه ودت نتدرب على الكلمتين بإذنه الألف قبل البزي لا إلا له على للبزي تقدم تاءات هاتين فأنت نفس نتدرب ودت عنه يوم يات لا تكلم نفس الا باذنه يوم لَا تكلم <تصفيق> هذا على ر و ا ي ة البذي عن عبد الله بن كثير المكي ف أ ن ت عنه تلهى أ ي ض ا هذا على ر و ا ي ة البزي عن ابن كثير ولستم بملزمين بهذه ا ل أ ش ي ا ء و إ ن م ا من باب العلم بالشيء قال رحمه الله في البيت الخامس بعد المائه وابن العلا يراهما أ ب و عمر بن العلا يرى الروم و ا ل إ ش م ا م في ا ل إ ض غ ا م الكبير فالمدغم لديه كالساكن وقفا ف ا ع ل م و م ر معنى هذا تكرر ا منه رحمه الله م ر معنى منذ قليل أ ن ا ل إ ض غ ا م الكبير حكمه حكم العارض للسكون تقدم في البيت مائه و اثنين أ ن في المد ا ل آ ت ي قبل الادغام الكبير ل أ ب ي عمرو ث ل ا ث ة أ و ج ه ي ن هي القصر والتوسط والطول ورو وروى رحمه الله مجيء الروم و ا ل إ ش م ا م في المدغم المرفوع نحو إذ أصلها لأنه هو بيبدل الساكن أنتم أوجهين كمان بنادول حيشيتما حيثشيتما حدر هيموئ يبدل فيه ففيها فيها يريد الهمز كلام ما لكم أصلها إذ شغل لكم سبعة قال رحمه الله في البيت السادس بعد ا ل م ئ ة وما أ ت ى من قبل همز غيرا او ساكن كذاك فامدد و ق ص ر ا سبحان الله اليوم على حظكم كل ا ل أ ب ي ا ت تتعلق بالقراءات يعني ما تتعلق بالتجويل وما همز غير شوفوا يا أ خ ي هناك بعض القراء ح م ز ة رحمه الله وهشام ي عن عبد الله بن عامر إ ذ ا وقفوا على ه م ز ة م ت ط ر ف ة مثل يشاء يشاء يسهلون هذه ا ل ه م ز ة شو ب ي ق و ل و ا يشاء, يشاء يعني قلنا التسهيل ن ا ا ل مع الروم يكون يشاء ب ن ط ف ه م ز ة م س ه ل ة وصوتها منخفض و م ض م و م ة طيب الالف ل قبل ا ل ه م ز ة لماذا مدت أ ل ي س من أ ج ل ا ل ه م ز ة ا ل ه م ز ة ا ل آ ن صارت ض ع ي ف ة صارت إ ي ه م س ه ل ة هل يبقى المد الطويل ولا لا يبقى وجهه ن ا فلذلك قال فمدد و ق ص ر ه وما أ ت ى من قبل همز غير أ و ساكن كذاك فمدد و ق ص ر فيقول حمزة ه ش يشاه ا الوقت م يقولون عند أ و يقولون ي ش ا و لحندربكم ن عليهم من باب العلم بالشيء قولوا م ي بصوت واحد ي ش ا و ي ش ا و نرى على ا ل ل و ح ة إ ذ ا أ ت ى حرف مد قبل همز مغير عرفتوا معناه مغير همزة واضحة مغير حرف يفق بالحذف فيجوز في بالتسهيل واضحة أو وجهان ما المد همزة لن المد اعتدادا ب ا ل أ ص ل القصر اعتدادا بالعارض ش و ه و العارض أ ي بالهمز المغير ل أ ن ا ل ه م ز ة هو سبب المد وذلك نحو بالسوء ُ ه الهمزة المسهلة متها ِ إِلَّا على ل ا ا عند ق ر د الا ئ ر حمراء ة مستودة ا و بِالسُّوهِ س ليست رسم ط المصحف ل في ّ إ َ ب ت س ه ي ل ا ل أ و ل ى من الا ه م ز ل ل لقالون الوزي م ت ت ق ي ي ن الوجهين عنهما. بسوء باسقاط ل هالقصة ك م ب و إلا إ ب س ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى منهما لابي ن هذا قراءات ا ا إذا تنبيه غير الهمز الآتي عمرو د حرف ا ل د وبقي أ ث ه بعد فالمد التغيير أ ل القصر لحظ اللوحة اللي قبلها إلا الهمزة المغيرة بقي أثرها ولا ى من ما شوفوا أثرها بقي بقيه بقي بسوء أثرها أثرها. لكن بالسوء الا أثرها ك ن ب ل سقطت و إلا بالهمزة صار شو س ف إ ن بقي أ ث ر الهمزه ة يجوز يبقى والقصر والمد أولى المد لم ل ل أثر إن م ز ة يجوز المد والقصر والمد ق ص ر عرفتوا أولى, والقصر والقصر أولى. عرفت شو التنبيه ع شو نحن اللي نجيبه الآن إذا غير الهمزة الآتي ب الهمزة إذا ع حرف المد وبقي أثره بعد فالمد اولى ل م د ب بعد ق ي أثره ا ت غ ي ي ر فالمد ل أ و ك ت س ي ر ه م ز ة إ س ر ا ئ ي ل التي بعد ا ل أ ل ف هذا على ق ر ا ء ة أ ب و جعفر أ م ا إ ن ذهب أ ث ر الهمز سقطت الهمزه ب ا ل م ر ة بعد تغييره فالقصر أ و ل ى نحو إ س ق ا ط ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى من ب س و ء ل ا على ق ر ا ء ة من ي أ ب ي ع قال ا ل إ م ا م ابن ج ز ر ي في ط ي ب ة النشر والمد أولى إن تغير السبب وبقي、الأثر. أو السبب الأثر ما الأثر أحب إن يعني تغير بقي فاقصر هذا للمتخصصين من لانه لو ما فهمتوا أ ن ت ما م في إ ش ك اشكال ل المد والقصر في حرف المد الآتي قبل ساكن أصلي مغير نحو الميم الأخيرة من ألف لا لحن يجوز في مغير ميم هاي نحو نطور ساكن عندها من حرف و ي لأنه ه ب ت م م في ع ن ن د ا ل عليكم بمطلع سورة آل、عمران. ألف لا、ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم أتذكرون ذلك؟ ه هو يرضى ميم سورة عمران أتذكرون طيب ا ل ف ل ا م م ي ميم م منطوق تؤخر حرف ساكنه ا ل ل ألف لام ميم والعرب ل بلفظة شيء منطوق ج ل ل لام النطق ل ا ساكنة فاتقى في النطق إيش؟ ساكنان ا ة في إيش و لا تجمع بين ساكنين في هذا الوضع فيحركون ا ل أ و ل من أ ج ل التخلص من م ي من ا ن ت ق ا الساكنين يحركون الميم ب إ ي ه بالفتح ل أ ن الفتح أ خ ف الحركات و أ س ه ل الحركات اذن قلنا تخلصنا قلنا ب ا ل ن س ب ة لمطلع س و ر ة آ ل عمران ا ل ف ل ا م م ي م الله لا إ ل ه إ ل ا الله الحي القيوم أ ن ه عند وصف ا ل ف ل ا م م ي م بلفظ الجلاله يلتقي ايش ساكنان ا ل م ي م ا ل أ خ ي ر ة شوفوا شوفوا ك ل م ة ميما أ م م م ك التي لونها أ ح م ر وهي كانت س ا ك ن ة ا ل ت خ ط باللام من لفظ الجلاله وهو ساكن فتخلصنا من التقاء الساكنين شو عملنا بالميم حركناها بالفتح ل أ ن ا ل ف ت ح ة أ خ ف ا ل ح ر ك ا ت شو صارت ميما طيب عظيم تخلصنا من م ش ك ل ة وهي التقاء الساكنين طلعنا ل م ش ك ل ة ج د ي د ة ما هي الياء اللي قبل الميما ل ل ي لونها أ خ ض ر اللي لونها أ خ ض ر هذه الياء حرف مد كان عم يمدث حركات على أ ن ه لازم حرفي مخفف لما كانت الميم الحمراء س ا ك ن ة طيب ا ل آ ن الميم الحمراء ما عادت س ا ك ن ة شو صارت م ت ح ر ك ة هل يبقى المد أ م يزول كم وجه وجه من نظر إ ل ى ا ل أ ص ل قال هذه الميم س ا ك ن ة في ا ل أ ص د لكن حركت عروضا للتخلص من التخاء ا الساكنين ونحن لا نعتد بالعارض فيبقونه ست حركات ومن حرك ومن قصر ومن قصر هذا المد حركتين قال إ ن م ا مددت هذا المد ست حركات لوجود م ي م السكون أ م ا و إ ن السكون قد زال فيزول المد بزوال سببه ر فمدد وقصره ا ادربكم عليها ب ا ل أ و ل ن ق ر أ ه م منفصلين عن بعض طبعا هن منفصلين ما في عندنا اشكال أ ل ف لام ميم الله لا إ ل ه إ ل ا هو ت ع و د ي ن على المد أ ن ت م الله لا إ ل ه إ ل ا هو الله لا إله ل اله ل الا الله هو <تصفيق> تمام اللي هلأ سنعيد ونمد م ي م حركتين هلأ ماذا هنمد على الوجه الثاني ما قال الطبيب فمدود وقصوره الف <تصفيق> بسم الله, <تصفيق> بسم الله الم ف ْ ل َ اسم َ الله َُّ لا َ اله َ الا َّ هو ُ الم ف ْ ل َ اسم َ الله َُّ لا َ اله الا هو ُ بارك الله فيكم انا مسرور كثير مسرور لانه الصوت العامل ياتيني صوت مضبوط إ ذ ن هذه الياء الخضراء التي ترونها أ م ا م ك م يصح أ ن مدها ستا كما ترون ويصح أ ي ض ا إ ي ش القصر اعتدادا بالعارض الذي هو الفتح فزال المد الطويل بزوال سببه ودربتكم عليه الان آ ن ه ذ ما قاله في البيت بعد المياه أما فتكلم قاله الصيبي البيت السابس البيت السابع في في بعد ع موضوع جديد أيضا من علم حظكم اليوم نعمل شو أيضا جديد هيك القراءات ذكرنا منذ أ ي ا م أ ن العرب ي س ت س ق ل و ن ا ل ه م ز ة ومن ج م ل ة استثقالهم ل ل ه م ز ة أ ن ت أ ت ي همزتان متتاليتان يعني ما بيكفي ثانية فشيء ثقيل بيروحوا بيعملوا بعض القبائل بعض القبائل بيبعدوا الهمزتين بعض بعض عن بعض بيبعدوهم عن بعض شلون بيبعدوهم عن بعض كمان شلون بينهم ما همزة واحدة واحدة جدا القبائل القبائل بيحطوا ألف شو بدل ما يقولوا أ ن ذ ر ت ه م يقولوا آ أ ن ذ ر ت ه م آ أ ن ذ ر ت ه م شو دخلوا بين, دخلوا بين الهمزتين ألف ع ر ف ت ه كيف من باب ب س م و ه هذا مد الحجز شو ب س م و ه مد الحجز ل أ ن ه م حجزوا بين الهمزتين بحرف مد ومد حجز بين همزين فصل فقصر وبعض عده مما اتصل سنحكيها بعدها نرى على ا ل ل و ح ة أ د خ ل بعض القراء أ ل ف ا بين الهمزتين الملتقيتين من ك ل م ة نحو ا ن ذ ر ت ه م طبعا ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة مسهله على ق ا ل و ن أ و أ ب و عمرو البصري ا ن ذ ر ت ه م علامة الهمزة المسهلة المفتوحة الألف دائرة حمراء فوق الألف كما فوق ترون وذلك, ليش دخلوا هذه وذلك للحجز بين الهمزتين ف ا ص ل ة منقوطه ة منقوطة ليش منقوطة؟ لأن ما ب ع د ا ت ع لثقل ي م المقبلها اللفظ بهما فشابهت ا ل أ ل ف و ا ل ه م ز ة التي بعدها المد المتصل يجو ناس بيقول لك طيب نحن كان في عندنا مشكلة ليه التقاء الهمزتين دخلنا بين الهمزتين أ ل ف لكن طلعلي م ش ك ل ة بنظرهم شو هي ا ل م ش ك ل ة أ خ ي الالف هذه اللي أ ن ت دخلتها مع ا ل ه م ز ة اللي بعدها صارت مد متصله ممعمول يعني بعملهم أنظرتهم شو بيقولوا آآ بيعملوا جاء هذا ف المقروء فيه أ ن ه قصر ا أ ن ذ ر ت ه م انتبهنا كيف ولكن تقصر هذه ا ل أ ل ف ولا تمد لي لكونها ع ا ر ض ة وعدها بعضهم من المتصل وليس العمل على, هذا عند القراء. ليس العمل على هذا عند القراء ثم قال رحمه الله في البيت الثامن بعد ا ل م ئ ة وهو البيت ا ل أ خ ي ر في هذا الباب على ما أ ظ ن وما خلا عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر نحن ع ا د ة لما ندرس وندرس المدود الطبيعي و ي ن ن ج ي ب ه أ و ل شيء فالله يرحم ا ل ط ي ب وما ج ا ب ه بعد ما جاب البلاوي الكبيره شو جاب لنا هلا بالاخير قال الطبيعي وما خلا عن سبب مما ذكر يعني لا هو متصل ولا هو منفصل ولا هو ص ل ة كبرى ولا هو لازم ولا هو عارض ايش هذا هذا طبيعي وما خ ل ى عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم لديهم, لديهم لدى القراء وقصر شعن و قرا ص ق ر بالقصر بمقدار حركتين نرى على ا ل ل و ح ة المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إ ل ا به استوعبوا الكلام لا تحفظوا كلام بدون فهم لا تقوم ذات الحرف إ ل ا به المد الطبيعي إ ذ ا ق ص ر ن ا ب يختفي حرف المد من الوجود ب ت ح و ل ل ي ش ل ف ت ح ة إ ن كان أ ل ف ا ولضمه ان كان إ ي ه و و ك س ر ه ان كان ي ا يعني لو قلنا يايها يا أ الذين آ م ن و ا يايها يا أ ش ا صار بالالف ل بعد الياء اختفت لتحولت لمين لفتحه إ ذ ا ما قلنا يا أ ي ه ا يا أ شايفين يا أ لابد من أيش من المد الطبيعي يا مثل ما قصرته يا ت ح و ل ل ا مين لفتحه فذات حرف المد تفنى هو المد الذي لا تقوم لا تبرز إ ل ى الوجود ذات الحرف إ ل ا به إ ل ا بهذا المد ثم إ ن هذا المد لا يتوقف على إيه على ل ا سبب يعني لا يتوقف المد يعني ا على السبب المتصل يتوقف على سبب ولا لا وهو الهمز المد اللازم يتوقف على سبب ولا لا وهو السكون أ م ا الطبيعي لو واحد س أ ل ك شو سبب المد الطبيعي شو بتقول له ماله سبب ولا يتوقف على سبب من همز أ و سكون نحو قالوا يا موسى كم, كم حركه هذو؟ عشر. قالوا يا موسى عشر حركات. من هو ا م د الطبيعي بمقدار حركتين لا غير والحركتان هي ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة ا ل ل ا ز م ة لنطق بحرفين متحركين متتاليين نحو بابا او بوبو او بيبي وشرحت لكم ذلك في الدروس الماضيه ة ب ذ الذي ا انتهينا من باب المد ووصلنا إلى باب نكون من وهو قد بعده إلى ح ر ف اللي نتكلم ن عنهما ان شاء الله تعالى غدا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته